بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ثُمَّ لِّيَوَجِّهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 عليكم آياتنا ويُزكِّيكم ويُعلِّمُكم الكتاب ويُزكِّيكم ويُعلِّمُكم الكتاب والحكمة ويُعلِّمُكم ما لم تكنوا تعلمون فاتقوني أذكركم وشكروني ولا تكفرون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 الخوف والجوع والجوع والقصيم من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا عصبتهم صبة قالوا إن لله الذين إذا عصبتهم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 لفضيله من شائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوّف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من البيانات والهدا من بعد ما بين من بعد ما ذيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب, عليهم وأنا التواب فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ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 وَمِنَ النَّاسِ من يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ ஆندادًا يُحِبُّونَهُمْ أَنَّى يُحِبُّونَه كَحُبِّ اللَّهِ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 إن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب رأوا العذاب وتقطعت بهم وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرهة فنتبرأ, فنتبرأ منهم، كما تبرأوا منا، كذلك يريهم. الله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 فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اتقى غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون ثمنا قليلا أولئك ما, يأكلون أولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم وقيامته ولا يزكيهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والمساكين السبيل وفي الرقاب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 بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 إن ترت خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف, بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إنهم إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثم فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله رفيع رحيم.